ادعوك اذا رأيت ان الله يدلك على شيء غايب عنك معلومة جديدة درس استفدت منه حديث جديد تفسير آية فعلم من الذي قدر لك ان تسمع هذا سؤالي لماذا قدر الله لك ان تسمع هذا ليه هذه دلالة يدلك لا إله إلا الله على هذا النوم نسأل الله أن يرزقنا إليه وإيه هداية التوفيق والإلهام أن يوفقك الله للعمل بهداية الدلالة أن يوفقك لا يملكها إلا الله إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي كلكم ضال إلى من هديت فاستهدوني أهدكم أطلبوني الهدى بصدق. واعملوا باسباب الهداية بصدق وأهدكم واعطيكم الهداية ومن منا لا يريد الهداية ولذلك جعل الله فرض عليك, فرض عليك أنك تدعو في اليوم أقل شيء, أقل شيء سبعة عشر مرة تقول له اهديني اهدين الصراط المستقبل ادعوك يا ربي لي صدري تهديني دائما اجعل على لسانك دعوة لا تتركها في حياتك كلها نصيحة لك. لا في سجود ولا في قيام مليل ولا في سياء. اجعل هذه الدعوة على لسانك. اللهم ارزقنا اياه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اشتبابه. اذا هذه الهداية لا يملكها الا الله. على هذه. أكبر نعمة على الإنسان أن يهديه الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أن يهديك أن يهديك لأحسن الأقوال فلا يهدي لأحسنها إلا ويهديك لأحسن الأفعال فلا يهدي لأحسنها إلا هو وأيم الله إن أحسن الأقوال كتابه وذكره جل وعلا أن يهديك لقراءة القرآن أن يهديك للصلاة أن يهديك لذكره آناء الليل وأطراف النهار، أن يهديك للتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والثناء عليه هذه هذه عظيما أكبر نعمة أكبر نعمة لا يملكها إلا من إلا الله بداية التوفيق وفقك الله طيب لماذا يهديك انت ولا يهدي غيرك ربي انت علم انك تحبه فهدك ونظر الى قلبك فاعطاك وعلم صدقك فصدقك وغيرك علم انه لا يحبه فحرمه وعلم ان صادق معه فمنعه. فاذا رأيت انك تصلي وتصور وتحج وتذكر وتستغفر وتسبح وتقوم وتتصدق وتحب الخير فاعلم ان الله يحب لك الخير. وانه هداك. فانت بين امرين ومفترك طرق. إما أن تتمسك بهذه النعمة فتشكر فيزيدك تشكر فيزيدك تشكره لا تحمده فقط لا تحمده فقط بل تشكره لأننا أخذنا في درس الشكر أن الشكر بماذا؟ بالأفعال بالجوارح تشكره فيزيدك سبحانه وتعالى وإما أن تشكر. لا تشكره على الصلاة تصلي الفرض شكر الصلاة ما هو السنن الروات النوافل شكر الصلاة الاكثار من الصلاة التطوعية فيزيدك الله حبا في الصلاة شكر الزكاة الصدقة شكر الحج العمرة زلو العمرة شكر التوحيد. عرفنا الصلاة شكرها صلاة. صيام شكره صلاة. صياء. زكاة شكره صدقة. حج شكره عمره. طيب اعظم نعمة عندك تقول لا اله الا الله. كنت اقرأ في كتاب قبل ان اتيكم. فوجدت نعم لم أجد أن أشكر الله عليها إلا أن أكتب جنبها لا إله إلا الله أرجو أن تنفعني هذه التي كتبت أسأل الله ذاك ما هو شكر التوحيد الدعوة إلى التوحيد شكر التوحيد فيزيدك الله تمسك بالتوحيد أن تدعو إلى التوحيد تدعو للا إله إلا الله وتصبر على الأذى بِسَبِيلِ لَا إلَّا هَـٰـٰكِـمُ رَبِّ أَن لِي صَدْرِي تَهْدِينِ لِتَوَكَّـٰكَ فِي سَرِّنَ وَفِي جَنِّي وفي وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك, سبحانك, سبحانك, سبحانك, سبحانك يا ربي قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكة ملامح